السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته الصوت مسموعي أخواننا طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فحقيقه يعني نحن ضيوف عند الاخ الياس والاخ الياس يعني صاحب يعني جو ويريد دائما ان يفيد اخوانه فطلب مني ان اتكلم في موضوع مرسي وموضوع العذر لمرسي وموضوع العذر بما يسمى يقال مسلم متأول نعم يعني موضوع مرسي أيها الأخوة وغير مرسي يعني إن ذهب مرسي سيأتي لنا غير مرسي وسيأتي فلان وسيأتي فلان وسيأتي فلان فالخلاف يا أيها الأخوة ليس في مسمى الأشخاص ولا في الأشخاص الخلاف في اصل التقعيد الشرعي في اصل التقعيد الشرعي اهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هناك من أعمال الإيمان ما تركها كفر وهناك من أعمال الكفر او من شعب الكفر أيضا او أصول الكفر فعلها كفر مخرج عن المله كفر مخرج عن الملة فكما ان الإيمان أصل وشعب وكذلك الكفر أصل وشعب فالأصل الخلاف ليس في مرسي أصل الخلاف في تعريف مسمى الإيمان أصل الخلاف هل هناك أقوال وأعمال مخرجة عن الملة او أنه ليس هناك أقوال وأعمال مخرجة عن المله. فلابد أن نتفق مع الآخرين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن على طريقة أهل السنة والجماعة وليس على طريق على طريقة الأشاعرة الأشاعرة أيضا يثبتون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وكثيرا ما يتمسك مرجئة العصر في هذا الزمان ويتمسك كذلك الأشاعرة بقول الإمام أحمد عليه رحمة الله من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد برئة من النفاق من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء فقد برئة من الإرجاء الإمام أحمد عليه رحمة الله ابو الحسن علي عليه رحمة الله جاء بعد الإمام أحمد جاء بعد الإمام أحمد والإمام أحمد تكلم عن مرجأة الجهمية ومرجأة الجهمية هم من مرجأة المتكلمين الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط وأن القول والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان ولذلك ألزموهم أو كان من لازم قولهم أنه لا ينفع مع الكفر طاعا ولا يضر مع الإيمان معصية ولا يضر مع الإيمان معصية لكن لما جاء الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله وخلع الاعتزال وقام وخطب في الناس وقال من كان يعرفني فهو يعرفني بعد أرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له إلى متى يا أبو الحسن ألا تلحق بنا فقام وخطب في الناس وقال من كان يعرفني فهو يعرفني ومن لا يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري قد خلعت نفسي من الاعتزال كما أخلع وخاتمي هذا فالإمام أبو الحسن الأشعري كما قال الشيخ الإسلام من تيمية نشأ على طريقة المتكلمين يعني لم يعرف طريقة السلف في الانتصار وفي تبيين أصولهم كما أن كثيرا من أئمة الأشعرية كالباقلاني وغير الباقلاني يقول عنه بشيخ الاسلام تيمني لم يقرأوا كثير من كتب السنن ولا الصحاح إنما يعني كانوا يتوارثون ما تعلموه من أشياخهم ما تعلموه من أشياخهم فكذلك ابن حسن الأشعر علي رحمة الله نشأ على طريقة المتكلمين فكان كما يقول الشيخ الاستام تيمي إذا وجد قول الإمام أحمد نصره لكن نصره على طريقة المتكلمين ولم ينصره على طريقة أهل السنة والجماعة قال فوقع في المتناقضات فيما انكره عليه أهل السنة والجماعة ووقع فيما انكره عليه أصحابه فيما انكره عليه أصحابه وأشهر المسائل في ذلك يعني قوله عليه رحمة الله في قول السلف الصالح أنا مؤمن ان شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله أنه قال أنا مؤمن إن شاء الله على الموافة ونظر في قول الله جل وعلا توفني مسلم والحقني بالصالحين أن لأنه أصل بأن الإيمان هو التصديق فوقع فيما أنكره عليه أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله نظرا إلى أعمالهم وإلى أقوالهم إلى أن يحققوا الأعمال ويحققوا الأقوال ووقع فيما أنكره عليه أصحابه الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة وأن الإيمان هو التصديق لأنه لا يجوز للشخص أن يشك في أن يشك في تصديقه بل عندهم يجب أن يقول أنا مؤمن أنا مؤمن لأن مسألة الإيمان لا تحتاج إلى أن يشك الإنسان فيها وأن يقول إن شاء الله المقصود من ذلك أنه أيضا نصر مذهب أهل, أهل السنة والجماعة في المسمى فقال بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن لما ترسخ عنده بأن أصل الإيمان هو التصديق وقع. في التناقض وجدهم ايضا يقولون بان الايمان يزيد وينقص قال نعم الايمان يزيد وينقص الايمان يزيد وينقص فقال لمن يزيد وينقص فيعني يعني كما ذكر الامام الغزالي في كتاب احياء قال فان قلت بان الايمانه يزيد وان وي... السلف يقولون بأن الايمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص وأنت قد أصلت بأن أصل الإيمان هو التصديق فكيف ذلك فقال السلفه مصطقة العدول ولا ينبغي عن قولهم مثول ولكن الشأن في فهمه إذ أن الإنسان موجود برأسه ويديه ورجليه ولحيته فإذا قطعت يداه وقطع رأسه وقطعت رجلاه وحلقت لحيته بقي إنسانا قال وكذلك القول والعمل بمثابة اليد ومثابة, الرأس ومثابة الأرجل فاذا ذهبت بقي الرجل رجلا وبقي الإيمان ايمانا قال لكن ان ذهب راسه لم يبق انسان وكذلك ان ذهب التصديق لم يبق التصديق تصديقا فعندهم الايمان يزيد وينقص ليس كل من قال بأن الايمان قول وعمل واعتقاد وانه يزيد وينقص ليس من اهل السنه والجماعه لا هذا القدر لا يكفي في ان يسمى بان يسمى من اهل السنة والجماعه لأن الاشاعره يقولون بنفس هذا الكلام يقولون بنفس هذا الكلام فهذه مسألة مشتركة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعر والأشاعر جاءوا بعد الإمام أحمد ومع ذلك مع قولهم أن الإمام قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص مع ذلك وضعهم حزم عليه رحمة الله في صف مرجعة المتكلمين قال والمرجعة ثلاثة أقسام مرجعة المتكلمين ومرجعة الفقهاء ومرجعة الكرامية قال ومرجعة المتكلمين ينقسمون إلى قسمين قال أتباع أبو محرز الجهم من الصفوان واتباع أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري فصنفهم أنهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد وقال إن من شنائع قولهم أنهم يقولون من أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أعمال الكفر فإنه إن كان مصدقا في قلبه دخل الجنة وهذا موجود رجعتم إلى كتاب شرح جوهرة التوحيد وإذا رجعتم إلى كتاب العقيدة النسفية وإلى كتاب الاعتقاد للغزالي ستجدون أن من أظهر اليهودية والنصرانية وسائل أعمال الكفر فإنه يعامل في أحكام الدنيا بمعاملة الكفار وإذا أفضى إلى الآخرة وكان مصدقا في قلبه دخل الجنة بعض الإخوة يقرأ لهؤلاء الناس ولا يعرف من أين يقرأ يقرأ لمن حجر عليه رحمة الله يقرأ الإمام النووي عليه رحمة الله يقرأ لكنه لا يعرف عقائد أهل السنة والجماعة أيضا يخلط في المسائل التي يعني يفصل فيها أهل العلم في مسألة الكفر المطلق وكفر المعين حينما يتكلمون عن مسألة الأسماء والصفات وعن مسألة الكفر الخفي يعني المسائل التي لا يتبين حالها لكثير لك من الناس فيخلط المسائل بعضها ببعض ويعني يأتي إلى مسألة واضحة مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يعني كل مسلم يقرأوا قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ويقرأوا خول الله جل وعلا فحكم الجاهلية يبغون ويقرأوا قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوة وقد أمروا أن يكفروا به ويقرأوا قول الله جل وعلا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويقرأوا قول الله جل وعلا والذين اجتنبوا الطغوة أن يعبدوها ويقرأوا قول الله جل وعلا أمنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم يجعل هذه الآيات أو من فعل ووقع فيما ذمته هذه الآيات في من تكلم في مسألة الأسماء والصفات فيقول الامام احمد عليه رحمة الله قال بان من قال بان القرآن مخلوق كفر وهو مع ذلك لم يكفر بني العباس بل كان يترحم على خلفاء بني العباس ويقول هناك فرق بين التكفير المطلق, أو التكفير المطلق وتكفير المعين ويحتج ايضا بقضية عدم <سؤال> كفر الرجل الذي أسرف على نفسه وقال يا بني أيها كنت لكم نهاية الحديث أن العلماء لم يقولوا لم يتكلموا بكفر هذا الرجل الذي يعني شك في قدرة الله جل وعلا وأن هذا الرجل آآ آآ معذور وأن هذا الرجل معذور وكذلك حديث قدام المضعور رضي الله عنه لما استحلى شرب الخمر هناك أيها الأخوة خلط في المسائل الواضحات مع القضايا التي ليست بواضحة هناك خلط فيما كفره في الحال أو يكفر صاحبه في الحال وخلط بين مسألة ما كفر يكفر صاحبه بالمآل لابد يعني من إتقان هذه المسألة لابد من معرفة هذه المسألة هناك فرق أيضا بين الجهل في الدين وبينما اسألت الإعراض عن الدين يعني حتى الإمام أحمد عليه رحمة الله يعلمين كمعامل يحيى بن معين عليه رحمة الله لما يعني قاطعه وجاءه وقال يا إمام عند عندما حضرت الوفاة فأرض عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله قال فقال له يا إمام حديث عمار فالإمام أحمد عليه رحمة الله قال عمار ضربوها ما أنتم فهددوكم فقالوا الله لا, لا أرى لكم رخصة العالم فتوة العالم ايضا تختلف عن, عن فتوة أو عن فعل العامي الحاكم أيضا الذي يتصدى الحكم أيضا يختلف حكمه عن حكم الشخص العادي الحاكم أصلا يجب أن يكون يعني بالذات ابن حرقة إسلامية يجب أن يكون مجتهد يجب أن يكون عالم يجب أن يكون شخصا عاديا هذا الذي يريد أن يحكم بين الناس فلما محمد عليه رحمه الله يعني قال لي يحيى بن معين عليه رحمة الله قال إذا يعني سكت الجاهل وفي روايه إذا لم يذا يت... لم يسئل الجاهل وتكلم العالم تقيه وتكلم العالم تقيه قال فمتى يظهر الحق متى يظهر الحق يعني اذا سكت فلان وسكت فلان وسكت فلان وقال فلان ان هنالك ضررين واخف الضررين أو تكلم حتى من ينتسب إلى التوحيد وقال هناك بيان عدم التكلم بتكفير الأعيان عدم الخوف في المسألة المصرية عدم عدم عدم متى يظهر الحق متى يظهر الحق هذه الفتنة الفتنة رب العين قال وجعلنا منهم إمة يهدون لأمرنا لما صروا وكانوا بآياتنا يوقنون يعني هذه المواقفة التي يجب أن يتكلم فيها أبو بقر الصديق رضي الله عنه يعني ما الذي يعني ما الذي يعني يميزه عن الصحابه رضي الله عنهم ابو بكر الصديق رضي الله عنهم في موقف اهل الرده هو الذي يعني وقف موقفا شديدا ووقف للجميع لكن يختلف صحابه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عما في هذا الزمان انهم لما استبانت لهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبان لهم الحق اتبعوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه بدون مخالف باجماع واتفاق كلهم تبعوا ابا بكر رضي الله عنه انخلاف الناس في هذا الزمان تبين لهم الحق تتكلم في مرسي وتغير مرسي قد يطردوك من بعض المنتديات قد يتكلم فيك قد يعني كما يعني قال بعضهم في موضوع شرعي تكلمنا فيه في تكفير مرسي هذا المرسى الطاوت قال الموضوع تافه الى مزبلة الانصار يا ادارة اصبحت المواضيع الشرعي يعني يت... الى المزبلة يعني ه... هذه هي هذه المشكلة وهذه... وهذه هي المصيبة هذه هي المصيبة ان يطرد الناس الذين يتكلمون بالشرع لا ان تحذف فقط مواضيعهم بل يعني يحاربون ويتكلم فيهم بل قد يتعدى على عراضهم ويستنقصون ويصبح الساكت الذي لا يتكلم بالحق يصبح هو العالم يصبح هو الذي يفهم الواقع يصبح الذين لا يتكلمون بكلمة الحق هم العلماء هم الأفذاد هم الذين يجوى أن يتبعوا مع أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تكلم في مسألة أقل من ذلك وهي مسألة خلق القرآن مسألة خلق القرآن هي مسألة أقل, أقل, أقل, أقل من مسألة الحكم بغير, ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله في شرع الله عز وجل اسمه طاغوت والطغوط يعني قد أمرنا أن نكفر به أمرنا أن نكفر به لا يجوز كما قلنا أن نخلط بين من قال بكفر من قال بأن القرآن مخلوق وبين من قال من حكم بغير ما أنزل الله من قال بأن القرآن مخلوق العلماء لا يكفرونه بحال أو بكلامه إنما يكفرونه بلازم كلامه لما ألذأ من ذلك من تكذب آيات الله جل وعلا لذلك يعني من قواعدهم أنهم لا يكفرون بما تقول إيه الأقوال إنما يكفرون في الحال إنما يكفرون في الحال يعني بما يعني إذا كانت الكلمة مكثرة مخرجة عن الملة بخلاف كما قلنا لكم في لقاء سابق حينما قلنا لكم من سب الله عز وجل لا ينظر كفره في المال هذا كفره في الحال لأنه سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم اما مسألة الأسماء والصفات فكفرها في المال كذلك مسألة حديث قدام مضعون رضي الله عنه حينما استحل الخمر هو قال بأن الخمر حلال لكفر وحاشاء أن يتكلم بهذا الكلام ولم يقل بأن الخمر حلال قال بأن الخمر حرام لكن تجوز في حالة معينه تجوز في حاله معينه وقال لعمر رضي الله عنه لقوله جل وعلا قلم الذي حملكم على ذلك قال قول قال قول الله جل وعلا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسن والله يحب المتقين قال ليس كذلك عمر رضي الله عنه ولكنهم اذا اتقيتم اجتنبتم فهم ظنوا بأنهم إذا فعلوا ذلك جاز لهم شرب الخمر يعني هم مقرين بشرب بحرمه شرب الخمر لكن ظنوا أنه في هذه الحالة يجوز لهم أن يشربوا الخمر ومع ذلك قال لهم عمر رضي الله عنه ما تبقوا على قولكم فتضرب اعناقكم يعني, يعني لا يبقى الجاهل جاهل الجهل لا يبقى جاهل الجاهل يرفع عنه الجهل بالتعليم الجهل يرفع عنه الجهل بالبيان والتعليم الجهل اصبح اصبحت اصبح الجهل في هذا الزمان ممدح للإنسان يعني يعني لا يتعلم ويقول أنا جاهل أو لا يقرأ أو لا يفتح كتاب ويقول أنا إذا بقيت جاهلا سأدخل الجنة لكن إن قرأت وبحثت إذن سأ يعني سأقيم على نفس الحجة يعني أصبح أصبح التعلم والتعليم مصيبة من المصائب يعني أبقى أنا بالنسبة أبقى جاهل وأرتكب الكفر والله عز وجل يعذر يعذرني يعني مصيبة إذا الإنسان إذا كان تعلمه سببا لدخوله في النار وجهله وعدم بحثه عن الحق يكون سلما في دخوله الجنه وسببا لعذره والله جل وعلا يقول لانذركم به ومن بلغ لانذركم به ومن بلغ لذلك فرق اهل العلم يعني بين الذي بلغته الرساله فاعرض عنها ولم يتعلمها ولم يرفع بذلك راسا وبين من لم تبلغه الرساله قالوا كك الذي يعيش في شاهق جبل أو يعيش في صحراء او أسلم حديثا ولم تبلغ أحكام الله جل وعلا فأتعجب أتعجب كل العجب ممن يقول بأنه مثلا مرسي يعني هو حاكم بغير ما انزل الله والحاكم بغير ما أنزل الله كما تعلموني أيها الأخوة هو يعني يعني بقول مسلم طاغوت متأول مسلم طاغوت متأول او طاغوت متأول نحن قبل أن نحكم قبل ان نتكلم بان الطاغوت ليس طاغوت ويحكم بغير ما انزل الله ويحكم بغير ما انزل الله بل يعني قد يكون الكفر مغلبا في حق بعض الناس بمعنى هنالك فرق انسان يحكم بغير ما انزل الله وهنالك رجل جاءت بحكم الله جل وعلا ثم يعرضه على الناس <تصفيق> ثم يعرضه على الناس ويقول لهم ان وافق الناس ان وافق الناس على الحكم بما أنزل الله وافقنا وإن لم يوافق الناس على الحكم بما أنزل الله فلم نحكم بما أنزل الله إذن القضية ليست مرجعية ولله جل وعلا بل مرجعية إلى الناس يعني حقيقة أنا لا أدعي هذا إن كان يعني أصلا مسلم قبل أن, يعني قبل أن يتولي الحكم الذي يقول ليس هناك فرق أنا كنت اسمع قبل قليل يعني كلام له يقول ليس هناك فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية ليس هناك فرق بين العقيدة النصرانية والعقيدة الإسلامية ويقول الفرق بس بيننا وبينهم فرق ديناميكي بس يعني لا أدري هذا, هذا يعني هذا عرف الإسلام هذا عرف الإسلام لا أدري يعني حينما يسأل عن قطع اليد يقول هذا حكم فقهي نعم حكم فقهي يعني يعني ما معنى حكم فقهي يعني أنه حكم بسيط الحكم الفقهي هو حكم شرعي وحكم من عند الله جل وعلا يعني لو إنسان سؤال هذا السؤال فيقولها هذا حكم فقهة هذه الكلمة والعياذ بالله قد تخرج صاحبها من الإسلام يتكلم الكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا ف يعني, يعني لا أدري بعض الناس حتى يقيسوا على ابن سنول ابن سنول كان يتكلم الكلمة ثم يعتذر ويحلف اليمين أنه ما قال ولا تثبت عليه البينة يعني حتى أنك تظلم ابن سلول إذا شبهت في ابن سلول ابن سلول كان إذا شهد عليه بكلمة مكفرة مخرجة عن المله كان يذهب ويحلف بالله العظيم أنه ما قالها وإذا شهد عليهم بالاستهزاء في الدين كانوا يقولوا إنما كنا نخوض ونلعب يعتذرون هو كل من اعتذر قبل اعتذاره هذا الرجل يتواقح الرجل هذا يتواقح يسأل ويصر ويقول هذا هو طريق الدين وبعض الناس حتى حدث يعني بأبو بكر الصديق رضي الله عنه نحن, يعني نحن, نحن لا نرضى أن يكون مثل ابن سلول أصلا لا نرضى أن يكون مثل ابن سلول لأنه ابن سلول كان يعرف التوحيد أكثر منه ابن سلول كان يعتذر ابن سلول كان يحلف الأيمان ابن سلول لم يفعل ما, ما, ما الذي, الذي الذي فعله لكن هذا الرجل يعني يأتي ويستحل و بالأدلة المصيبة الأكبر أن تكون حوله حزمة ومجموعة من العلماء ولا أقول علماء إنما أقول كما قال الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره وانتقم الله عز وجل من آسريه دكتور عمر عبد الرحمن كان يقول هؤلاء ليسوا بعلماء بل هم على عماء بل هم على عماء والله جل وعلا يقول فإنها لا, فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فيا أيها الإخوة يعني حقيقة أنا غير متهيئ له كما يقال لهذا الدرس لكن اخونا يعني الياس او ابو الياس يعني قال لا بد من الكلام في هذا الموضوع والتوضيح في هذا الموضوع نعم هناك في الشرع اعذار شرعيه لكن اعذار الجهل لا يبقى الجاهل جاهلا الجاهل يرفع عن الجهل بالتعليم ايضا ليس كل جهل يعذر صاحبه انما الجهل الذي يستطيع صاحبها ان يرفع الجهله فيه عن نفسه هذا هذا غير معذور لأن الله جل وعلا قال انذركم به ومن ا كان حاكما اذا كان حاكما تكفي في يكفي في ذلك البيان العام وكلنا يعلم بانه مرسي من جماعه الاخوان المسلمين وجماعه الاخوان المسلمين يعني شعارهم سيف ومصحف شعارهم سيف ومصحف ونحن يعني حقيقة يعني كنت سابقا مع الإخوان المسلمين وكنا نقرأ لهم يعني أي انسان مسلم او أي انسان ينتمي الإخوان المسلمين لابد بد أن يقرأ كتب سيد قطب عليه رحمة الله لا بد أن يقرأ كتاب معالم في الطريق لا بد أن يقرأ المستقبل لهذا الدين كتاب الظلال لا بد أن يقرأ لسعيد حوى يعني كلامهم يعني كلامهم واضح في هذه المسائل يعني ليس هناك عذر ليس هناك عذر لأي شخص وكذلك لا يجوز أن يكايل الناس بمبكالين فلان والله من جماعتي فلان محسوب على السلفية الجهادية أو فلان محسوب على الإخوان المسلمين أو فلان محسوب على التوحيد والجهاد أو فلان محسوب هذا أعذره ومن كان ليس من جماعتي فأفرمه والله هذا الكلام يعني لا يجوز شرعا يعني الله جل وعلا قال لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشرقت الاحباط لنا عملك اقرب الناس الينا لو انه خالف شرع الله جل وعلا لا قومناه كما قال الاعرابي لاب بكر رضي الله عنه لقومناك بسيوفنا هذه فمن باب الامر المعروف عن المنكر ولا بد من حال هؤلاء الناس من بيان حال هؤلاء الناس ولا يجوز المدافع عنهم ونحن قد ذكرنا يعني في الرسالة المسمى بلتكفير مرسي والغنوش من من التوحيد يقول شيخ الإسلام من تيمية في من يعني دافع عن المبتدع او سوغ لهم أو قال هم معذورون أو وجد او حاول أن يجد لهم الأعذار قال يعني هذا يعني يجب أن يعاقب ويجب أن يؤدب ويجب أن يشهر به ليس ليس المبتدع انما الذي وجد لهم الأعذار وحذر لهم قال هذا يجب أن يؤدب وجر ويجب أن يشهر به لضطر الأمر ولا نريد ان نثير عليكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه